وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات هذا هو درسنا الثاني الرمضاني في موضوعنا الذي اخترناه كدراسة لشهر رمضان خاصة سوى دراستنا لموضوعات متعددة طوال العام. هذا الموضوع الذي اخترناه مواقف مع التاريخ مواقف مع التاريخ يعطينا نمطا خاصا لمفاهيم قرآنية يمكن للإنسان أن يضرب في جذور التاريخ فيسعى بحثا وتنقيبا وراء العبرة, وراء العبرة التي من أجلها جاء ذلك الموقف والتاريخ يجب على كل إنسان أن يبحث فيه ورب العزة عز وجل لفت نظرنا في القرآن الكريم أن نسير وأن ننتقل من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر وننتقل من عصر إلى عصر نبحث في جذور التاريخ عن المواقف التي تربي الإنسان تربية إسلامية حقيقية كان موضوعنا في الجمعة الماضية مواقف مع التاريخ مع شعب مصر وشعب مصر بالذات لان الله عز وجل ذكر مصر بالذات في اربعة مواضع في كتاب الله عز وجل فمصر تعتبر منارة للإسلام لكن العلمانية المعاصرة لا تريد للإسلام ان يستقر في مصر او في اي بلد إسلامي لذلك كان واجبا علينا أن نضرب في جزور التاريخ لنرى موقف مصر تجاه الدعوة تجاه الدعاء موقف مصر تجاه الحاكم الذي افترى على هذه البلدة وتخر شعبها وأذلها واستهانها بكل المقاييس فضغب الله عز وجل لنا في فرعون نموذجا من نماذج الحاكم الطاغي نموذجا من نماذج الحاكم المستبد وضرب للبشرية في شعب مصر نموذجا من نماذج الشعوب التي استهانت بدين ربها عز وجل فأذلها الله سبحانه وتعالى سواء كان هذا الاستذلال استذلالا عسكرية او استذلالا اختصارية او استذلالا اجتماعية او استزلالا ثقافيا وفكريا فضرب الله عز وجل للبشرية نماذج في شعب مصر فكان موقفنا في جمعتنا الماضية وفي درسنا الاول الرمضاني كيف كانت المواقف مع موسى عليه السلام تجاه الدعوة الى الله سبحانه تجاه اخراج بني اسرائيل من مصر حيث امر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ان يأتي هذا الحاكم خاصة وكانت الدعوة الى مصر بالذات كنموذج فريدا لم يبعث ولم يرسل نبي من انبياء الله عز وجل الى الحكام خاصة الا في شعب مصر وإلا في حاكم مصر لما يعلمه الله تبارك وتعالى علما سابقا للبشرية بان ما يجري في جزور التاريخ ان مصر ستكون محورا وهذا المحور سيركز عليه العدو لضرب الاسلام في العمق ولتشويه صورة المسلمين حقيقة عن طريق الحاكم وعن طريق البلأ وهم علية القوم ووزراء القوم ووجهاء القوم عن طريقهم علم الله سبحانه وتعالى ما فيجري لمصر وانتهينا في جمعتنا الماضية على ان فرعون استغل قضية السحر من باب العلم ومن باب التعلم على انها مسألة مساجلة ومساجلة يعني جاء موسى على ظن فرعون أنه جاء بسحر فأعد له موقفا للسحرة وضرب لهم موعدا في يوم عيدهم في يوم زينتهم في يوم وفاء النيل أي الاحتفال للمصريين بوفاء النيل لتكون المناظرة بين الحق والباطل والوقوف أمام عتات الباطل حتى أن الله عز وجل وضع القاعدة ان الصراع بين الحق والباطل قائم وفي النهاية لا بد للحق ان ينتصر لان الله هو الحق سبحانه وتعالى ولان الله انزل الكتب بالحق وارسل الرسل بالحق من اجل هذا كانت دراستنا مواقف مع التاريخ واليوم نتحدث ايضا مع شعب مصر من خلال مواقف قرآنية ثانية ومن خلال عبرة وعظة جديدة يمكن للإنسان أن يضرب في جزور التاريخ من خمسة آلاف عام لنرى ماذا فعل الله تبارك وتعالى بشعب مصر وكيف أصبحت مصر منارة يشع منها العدل ويشع منها العلم ويشع منها الاقتصاد عن طريق ذبي من انبياء الله سبحانه وتعالى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام موقفنا اليوم مع يوسف عليه السلام لنضرب في جذور التاريخ لنرى كيف مرت المراحل المتتالية على يوسف عليه السلام وكيف تحول يوسف عليه السلام من قفل عادي من الله عز وجل عليه بالعلم والحكمة ودربه الله تبارك وتعالى تدريبا احلاقيا لانه سيعد لرسالة مهمة لان الله عز وجل يعلم علمه السابق للخلق بان مصر ستكون هي مركز اشعاع من الناحية الاقتصارية حيث ستحدث مجاعة للبشرية لا لمدة شهر او شهرين ولا لمدة عام او عامين ولكن علم الله تبارك وتعالى أن البشرية تتجوع وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى لمدة سبع سنين والبشرية تتلمض من أين تأتي بيجاهها؟ من أين تأتي بغذائها؟ إذا ستشار الأطابع إلى مصر لتكون مصر هي مركز إعطاء الميره لتكون مصر هي مركز إعطاء البشرية جميعا والبشرية جوعا تلفت الانظار الى مصر مصر الحضارة لا نقول الحضارة الفرعونية ولكن سيقيم الله على ارضها حضارة اسلامية غالية على مر التاريخ لذلك واجب علينا ان نضرب في جذور التاريخ لنرى المواقف المتعددة مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوسف عليه السلام نبي من انبياء بني اسرائيل واسرائيل هو يعقوب عليه السلام فيوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن اسحق ابن ابراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه يوسف يجي اسمه في القرآن الكريم في ستة وعشرين اربعة وعشرين في سورة يوسف حيث ركز القرآن الكريم على مواقف عدة مع يوسف على مر التاريخ منذ ان كان طفلا الى ان اعتلى عرش مصر منذ ان كان طفلا ثم تحول الى عبد رقيق مملوك ثم بعد ذلك مرت عليه المحن ومرت عليه الشدائد ومرت عليه الابتلاءات وفي كل مرة يقف يوسف عليه السلام موقفا عزه الله عز وجل به ليضرب لنا مثالا ونموذجا لانسان يعده الله تبارك وتعالى لرسالة لذلك جاء التركيز في سورة يوسف في سورة مستقية يذكر فيها يوسف في وعشرين موضعا ثم الموضعين الآخرين في الآية الرابعة والثمانين من سورة الأنعام ثم بعد ذلك في الآية الرابعة والثلاثين من سورة الزخرف هذا الاسم الذي لا يغادر خيال الإنسان عندما ينظر أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن والحسن هنا بمعنى الجمال جمال الهيئة جمال الخلقة جمال الاخلاق جمال البيئة جمال النسب جمال الحسب جمال الصبر اوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن كما اخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والحسن كله اعطي لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حيث خلقه رب العزة جل وعلا بيديه وصوره سبحانه وتعالى بيديه ونفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه فكان أبا للبشرية جمعا لذلك أوتي الجمال كله كما أخبر بذلك جل المفسرين رضوان الله عليهم أجمعين يوسف عليه السلام مر بمواقف عدة لا أستطيع أن أحصيها في خطبة أو في عشر ولكن يمكن لنا أن نقف أمام مواقف معينة مرت على يوسف عليه السلام يوسف مع الرؤيا كيف كان موقفه في التاريخ وكيف كانت للرؤيا نمطا معينا في تغيير جزور التاريخ حيث رأى يوسف رؤيا ورأى ملك مصر رؤيا وعلم الله تبارك وتعالى يؤذر تأويل الرؤيا ليضرب لنا النماذج للبشرية كيف يتحول الإنسان من إنسان عادي إلى إنسان غير عادي عن طريق الرؤية موقف آخر يوسف مع الأسباط والأسباط هنا بمعنى أبناء يعقوب رضوان الله عليهم أجمعين حيث تابوا بعد ذلك وأنابوا بعد ذلك يوم أن ضرب الله عز وجل لنا في جذور التاريخ ليثبت لنا اخلاق اليهود وصفات اليهود ومعاملات اليهود الذين نسبوا الى يهوذا الابن الرابع ليعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم جاءت هذه السلالة وضربت في جذور التاريخ لتثبت لنا السفالة والانحطاط والتردي عن دين الله عز وجل وكيف فعلوا هؤلاء الاسباط مع أبيهم يعقوب أو اسرائيل عليه وعلى نبينا صلاة والسلام ورب العزة عز وجل يخبرنا بأن هذا القطص لا بد أن نخرج منه بعذة ولا بد أن نخرج منه بعبرة فإن القصص لا يروى لنا حتى نتسلبث ولكن لا بد لنا أن نخرج بفائدة مرجوة من خلال ما يروى لنا على مر التاريخ. فيقول الله تبارك وتعالى في سورة هود وكل ذلك ذلك من أمباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيف منها قائم أي من القرى ما زالت إلى الآن موجودة كمصر والأهرامات في مصر والمعابد على أرض مصر كيف عبدوا الصنم كيف تركوا عبادة الله سبحانه وتعالى قصص يجب علينا أن نتأمله خاصة شعب مصر الذي يعتبر هو منارة الإسلام بعد فتح عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمصر ثم استمد عمر بن العاص ومن سار على شاكلته من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبينوا لنا معالم النبوة على أرض مصر في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على شاكلتهم برضوان إلى يوم الدين، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكل نقص عليك من أنباء الرسل. المهمة هنا لنثبت به فؤادك. إذا القصص الذي نسمعه لا بد أن نخرج منه بعضا، لا بد أن القلوب مضطربة مضطربة في معناها. مضطربة في مغزاها مضطربة في التصبيق للوصول الى طاعة الله عز وجل اذا فتحتاج هذه القلوب المضطربة الى يد من الله عز وجل تربط على قلوب هؤلاء الناس وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يوسف عليه السلام رب العزة عز وجل ربط الصورة السابقة وهي صورة هود مع يوسف عليه السلام اي مع صورة يوسف رباطا قصصيا جميل فرب العزة عندما قال في اخر صورة هود وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤانك فجاءت الاية الثانية من صورة يوسف لتقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين يوسف عليه السلام في موقف بدائي لحياته وليثبت لنا رب العزة عز وجل البراءة التي أنزلها الله عز وجل على نبي الله يوسف البراءة العلمية والذكاء الفطني الذي أنزله الله تبارك وتعالى على يوسف عليه السلام عندما رأى الرؤية التي كان لها تحويل جزري في تاريخ مصر هذه الرؤية قال الله تبارك وتعالى فيها إذ قال يوسف لابيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يروي هذا الصبي ببراءة ويروي هذا الصبي بأمن وامان لابيه يعقوب عليه السلام ليحكي له ما رآه في رؤيا، ويعقوب عليه السلام يتلقف الرؤيا بقلب مضطرب لا يتلقفها بقلب مستقر لأنه علم من الله اولا ثم من الرؤيا ثانيا ان يوسف عليه السلام سيحدث له احداثا تأثر في الاب أي يعقوب عليه السلام علم هذا ثم استا بنصحه وارشاده الى هذا الصبي يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك وهنا يتساءل التاريخ كيف عرف اخوه يوسف هذه الرؤيا وهنا يتساءل الانسان ويجب علينا ان نضرب في جذور التاريخ لنتعرف كيف انتقل الخبر الذي أسر به يوسف عليه السلام إلى يعقوب، ثم انتقل إلى بني إسرائيل. أي الأسباب أحد عشر رجلاً؟ وانظر عندما تكون عصبة أو عصابة مكونة من أحد عشر رجل يتأمرون على أخ لهم، يتأمرون على أب لهم، يتأمرون على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى معاملاتهم إذا هؤلاء القوم عندما يتأمرون وأشهد لذلك القرآن الكريم. يتآمره ويشهد لذلك الأب الذي يعلم أخلاق أبنائه يشهد لذلك الأب الذي هو من سلالة طيبة ابن إسحاب ابن إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى وصلى الله على أنبيائه جميعا من هنا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك وأكيد أن يوسف عليه السلام سأل أباه لماذا يا أبت هؤلاء إخوتي هؤلاء عشيرتي هؤلاء هم أبناءك يا لما فإذا بالأبي يقدم إليه النصيحة ويسديها إليه بكل اعتبار واعتزاز هؤلاء الحقد قد ملأ قلوبهم الضغينة قد سيطرت على نفوسهم فيكيدون لك كيدا لذلك أنا آمرك أن تخبرهم لكن يوسف عليه السلام في مكتبل عمره ما يدري عن الأحداث شيئا ما يدري عن الأقدار شيئا ما يدري ماذا أعد الله عز وجل لهم في جعبة التاريخ ليتعرف يوسف ويجلس مع إخوته كشاب رأى رؤيا عجيبة أحد عشر كوكبا والشم والقمر رأهم له أي ليوسف بين يديه ساجدين كيف تجدوا الله أعلم ولذلك ظن الإخوة أن هذا الغلام أصيب بجنون أن هذا الغلام أصيب بخلل كيف لنجم يسجد كيف لشمس تسجد كيف لقمر يسجد كل هذه التفاؤلات جرت في نفوس الأسباب أو في بني إسرائيل فقالوا أحد أمرين إما أن يكون هو صادق وإما أن يكون هو كاذب فإن كان صادق معنى ذلك أن السجود احترام معنى ذلك أن السجود تكبير لهيئة الانسان معنى ذلك ان السجود خضوع معنى ذلك ان يوسف سيصبح له شأنا الامر الثاني ان كان كاذبا فنتخلص منه وفعلا ظهرت اخلاق بني اسرائيل الاخلاق الحقيقية وهنا يتحول التاريخ ليضرب لنا نمازج عبر قرون مضت وعبر الاف السنين مضت لتحكي لنا نمازج من اخلاقيات بني اسرائيل كيف قتلوا الانبياء كيف مزقوا الكتب كيف اذا بهم يشتتون اذكار الناس بعدا عن اوامر الله سبحانه وتعالى فلما حكى بدت المؤامرة وبدت المكيدة اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف اذا ظهرت حقيقة الغدر يقتل من اخاهم و الصغير ومعنى اخاهم الصغير يعني معنى ذلك ما زالت المحبة متعلقة بالصغير لأن الصغير مهما كان ومهما صدر منه فإن المحبة تتعلق في قلوب أهله الأبوين الإخوة الجرال حتى على الأقل لأنه صغير مرتكب معصية قط وما ذكر في مشكلة من المشاكل قط من أجل هذا تذكر يوسف عليه السلام ما قاله له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وهنا يضرب لنا رب العزة عز وجل في جذور التاريخ من زمن يوسف ان العداء مستحكم بين الحق والباطل يضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى نماذج عملية بين اخوة شتات ومعنى اخوة شتات اي جاء من اربعة نسوة لان يعقوب عليه السلام كان قد تزوج ليئه ابن خاله صلى الله عليه وآله وسلم فانجب منها راؤبين وشمعون ولاوي ويهوذى وزبلون ويساكر هؤلاء من ام واحدة ثم يتزوج بعد ذلك يعقوب عليه السلام راحلت او يتزوج راحيل وبعد هذا الزواج من راحيل ينجب يوسف وبنيامين يمين وراحيل اخت وهما ابنتا خال يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تلاحظ ان يعقوب عليه السلام يكمل لنا قصة الاسباط كيف جاء اثنى عشر وضرب الله لهم في قصة موسى اثنى عشر طريقا وفجر الله لهم في الصحراء اثنى عشر عيناء ثم بعد ذلك يوم نجاة بني اسرائيل من فرعون مصر عندما ضرب موسى عليه السلام البحر فاذا به يتحول الى اثنى عشر طريقا لكل طريق عرف مسلكا ولكل امة عرفت منهجها فاذا بيعقوب عليه السلام يتزوج من بلها جارية راحيل فينجب منها دان ونفتالي ثم يتزوج من زلفا جارية لياء فينجب منها جاد وأشير هؤلاء الأسباط كان يوسف عليه السلام منهم موقف حيث أعد له العداء الحقيقي والأسباط كما أخبرنا رب العزة عز وجل إنما هم آمنوا في نهاية القصة كما سنرى عند توفيق الله تبارك وتعالى لهم بإعطاء التوبة الصادقة لهم ثم ينحدر من جزور التاريخ اليهود من أبناء يهوزاء إلى أبناء صهيون فالذين يعيشون الآن تحت مسمى اليهود ليسوا من أبناء يعقوب ولا من سلالة يعقوب وإنما هم من سلالة سهيون الذي انحضر بعد ذلك من سلالة يهوزا ثم تمرد على أبويه وقتل أبواه ثم بعد ذلك عاد دين الله سبحانه وتعالى على مر التاريخ كما لم يفتح لنا المجال الآن لنبين هذه المواقف لكن بحول الله وبتوفيقه قريبا جدا سيصدر لنا كتابا الإسلام الجريح نحكي فيه قصة بني إسرائيل من خلال التوراة ومن خلال الإنجيل ومن خلال القرآن الكريم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه يوسف عليه السلام ينتقل به موقفا جديدا يوسف بعد أن انتقل مع الأطباق حيث قال رب العزة عز وجل في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فالأسباط هم أبناء يعقوب كما عرفنا أما يوسف فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام موقفا جديدا من المهانة التي وقف فيها موسى وقف فيها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما تآمرا الإخوة على أن يلقوا بيوسف عليه السلام في الجب ثم بعد ذلك ذاق المهانة عندما بيع يوسف عليه السلام في مصر وعندما بيع. اشتراه الاسماعيليين ثم بعد ذلك في بلدة النخاص مركز الشرقية وهذه البلدة كان يشتعر فيها النخاصين أي الذين يبيعون الاسواق ويبيعون في الاسواق فاذا بيوسف عليه السلام يباع عبد مملوك رهيد ذليل وعنه ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم الله عليه وسلم لكن يضرب لنا ربنا عز وجل ليبين المواقف التي يجدر بالانسان ان يتعرف عليها ثم بعد ذلك يأخذه عزيز مصر يأتي يوسف عليه السلام الى مصر زليلا عبدا مملوكا رقيقا اذا به يعيش في بيت ملك مصر او العزيز عن وزير داخليته لأن كل التفاصيل قد أثبته ذلك أن العزيز كان رئيس شرطة مصر وكان في بلدة اسمها صان وهذه البلدة في الشرقية نشأ العزيز فيها وتربى فيها وكان وزيرا لداخلية الملك الذي سير الرؤيا ثم بعد ذلك يجتبه يوسف بأمر من الله عز وجل كموقف من المواقف التي تمر علينا في تاريخ يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اخوة الكرام ان هذا القطص ليس للتسلي وانما لابد لنا ان نأخذ منه العباة والعبر كيف كان البلاء الذي مر على يوسف عليه السلام ثم بعد ذلك صبر يوسف عليه السلام صبرا جميلا صبر صبرا لا يحتمله احد إلا من وثقه قاه تبارك وتعالى لبطله أو يزيد لأن الله عز وجل يضرب لنا الأمثلة صبر على مراودة النساء لنفسه صبر على شهوة الفرج صبر على صويحبات إن رأت العزيز كيف دبرنا له المكيدة أن يدخل السجن بلا جرة صبر على كل هذه الاتهامات التي اتهم بها في شرفه في عفته وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صبر على كل هذا ثم صبر على السجن عندما دخل متهما بلا جرة وكم من السجناء يدخلون السجن بلا جرة ولا دليل وهنا يضرب ربنا جل وعلا نموذجا في شعب مصر كيف يستدل وكيف يقهر عن طريق السجون وتبدأ مصر تشتهر بالسجون مع بين دول العالم أجمع لماذا؟ لأن الله ضرب لنا أمثلة عملية للظلم، للفسق، للفجرة الذين حاولوا أن يثنوا هؤلاء المظلومين وأن يقهروهم داخل السجون كما سيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف والأعجب من هذا أنك لو تتأمل سورة يوسف تجد ان كلمة السجن هنا جاءت في هذه الصورة في ثمان مرات وهم يراودونه في السجن ثم بعد ذلك يرغب هو صلى الله عليه وسلم في ان يسجن ويفضل السجن على غيره ثم بعد ذلك تحدث المعجزة عندما تخرج دعوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من داخل السجن حتى يعلم الصغار وحتى يعلم الظلمة ان السجن ليس وسيلة لتكميم الأفواق حتى يعلم العالم أجمع وكل الفراعين عليهم أن يعلموا أن السجون ليست وسيلة لتكميم الأفواق فلقد خرجت في سجن مصر وفي سجن طرى بالزاد حيث سجن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرجت دعوته يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خرجت على مر التاريخ والذين يضربون في جذور التاريخ يعرفون ان الذين سجنوا من اصحاب الدعوات كالامام حمل بن حمل خرجت دعوته من داخل السجن اذا ما استطاعوا ان يكمموا فمحمل بن حمل رضي الله تعالى عنه ارضاه ابن القيم ابن تيمية رضوان الله عليهم اجمعين خرج دعواهم من داخل السجن اذا فربنا ينسط نظر الظلمة يلفت نظر هؤلاء العتاء ان مسألة السجن ليست وسيلة برغم ما فيها من تعذيب برغم ما فيها من فرقة برغم ما فيها من حرقة برغم ما فيها من ظلم الا ان الله عز وجل يضرب لنا في جذور التاريخ لنأخذ العظة على الدعاء الذين تصدون الى دعوة الله عز وجل سواء كانوا خاصة او سواء كانوا عام. فكل إنسان مطلوب منه أن يدعو إلى الله على بصيرة منه سبحانه وتعالى كما جاء سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله عز وجل في الآية التاسعة بعد المئة من سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين يوسف عليه السلام عندما نتحدث الخبر في قصة يوسف عليه السلام نرى موقفا جريدا ان الله عز وجل يضرب لنا نماذج للذين يثبتون على الدعوة للذين يثبتون اقدامهم على طريق الدعوة ان الله عز وجل سيمكن لهم وان الله عز وجل سيعطيهم التمكين وسيعطيهم الامن وسيعطيهم الأمان وربما يعلم الطغاء وربما يعلم البغاء وربما يعلم الفراعين ان هذا التمكين جاء ليوسف عن طريقهم اي عن طريق الظلمة حيث مكن الله عز وجل ليوسف عدة مرات على مر تاريخ قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوسف عليه السلام يعين وزيرا في مصر وربما يعين وزيرا لاهم وزارة هذه الوزارة هي وزارة وزارة الاقتصاد هذه الوزارة التي في كل الازمن الان اصبحت منفذا للنهب والسلب والسرقة هذه الوزارة اصبحت الان على مر التاريخ واننا لننظر الى الدول الحضارية التي تقول انها حضارية ان معظم السرقات انما كانت في هذه الوزارة عين يوسف عليه السلام وزيرة فكان موقفه أن الله عز وجل قال وكذلك متكن ليوسف مكننا له أولا في بيت العزيز حيث رب عيشة هنيئة ليس بمعناها عبد بمعنى العبد إلا أنه عبد شبه حر لانه ما زال تحت إمرة امرأة والرجل عندما يكون تحت إمرة امرأة إنما يكون هذا نوع من انواع الاستقلال نوع من أنواع المهانة لكن المرأة ما استخدمت يوسف عليه السلام من أجل أن تذل ولا من أجل أن تهين لكنها ربته تربية سامية ربته تربية القصور تربى تربية الملوك كان يلبس الحرير كان يلبس الديباج كان صلى الله عليه وآله وسلم نشأ في بيئة كلها ملوك مع العزيز مع امرأة العزيز مع الملأ مع الوزراء ربى يوسف عليه السلام وما استطاع احد ان يزل يوسف عليه وعلى نبينا الصاد والسلام اذا ما هو التمكين الجواب ان الله مكن يوسف عليه السلام بان عين رئيس للخدم عين رئيس للخدم نعم ليمكن الله له ليكون عنده حرية الامر وليعلمه الله تبارك وتعالى كيف يسوس الامور ويعلمه الله تبارك وتعالى كيف يقود الناس برغم انه في صورة عامة صورة العبد صورة المملوك صورة الزليل صورة المهان. صلى الله عليه وآله وسلم يوسف عليه السلام يقدر الله تبارك وتعالى ان يخرج من السجن ويخرج من السجن ليس بالبراءة وليس بطريقة المتوبة التي يفعلها كثير من الناس الان ان يصدرون الاوامر عفو على المسجونين بمناسبة أي جلوسهم على الكرسي وبمناسبة اعياد قومية وبمناسبة وبغير مناسبة يصدر العفو ليكون هذا السجين زليلا تحت امرة هذا العفو الذي اعطي اياه اما يوسف فاذا ضربنا في جزول التاريخ لنرى جاءه العفو ورفض أن يخرج صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأنه العتيف ابن العتيف ابن العتيف ابن العتيف صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل متهما ويخرج من السجن معفوا عنه لماذا؟ لأننا الآن نسمع أن فلانا هذا من التائبين وأن فلانا هذا سجن في قضية كذا وكذا وخرج مع التائبين وأن هذا وزير الداخلية أصدر عفو للتائبين. فأن الملك فلان أصدر عفوه للتائبين تائبين من أي ذنب أناس دعوا الله عز وجل أناس بلغوا رسالة الله سبحانه فوقف المعوقون أمام دعوتهم ووقف المثبتون أمام عزيمتهم لماذا؟ ليضربوا لنا في جزور التاريخ أن الدعوة سيقف الناس أمامها لماذا؟ لأنهم مأجورون ومعنى أنهم مأجورون لتثبيت هذه الدعوة فيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما اراد ان يخرج معفوا عنه وانما اراد البراءة لما جاءه رسول الملك وانظر في التاريخ ان الانسان يتمنى ان يتوسط له شخار لا نقول وزير يتوسط له شخار واكم الان من الشباب الذين يؤخذوا ويبحثون عن وساطة ايا كان هذا الوسيط ولو جليني عند وزير او عند رئيس وزراء لكن يوسف عليه السلام يضرب لنا نموذجا في العفة يضرب لنا نموذجا في الصبر يضرب لنا نموذجا في الايمان يصدر اليه امر العفو فاذا به يقول ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللائقة طعن ايديهن اذا هناك جريمة والجريمة الحاكم لا يعلم عنها شيء هذه مصيبة واكم من المصائب لا يعلم الحاكم عنها شيء لماذا؟ لأن وزراءه هم الذين يديرون التفة لأن وزراءه هم الذين يرعبون لا تخرج الى كذا فان هناك من يغتالك لا تمشي في طريق كذا فان هناك من يرصد لك لا تمشي في كذا اذهب الى كذا نم اليوم الفلاني كذا يرعبون هذا الحاكم من اجل هذا لا يعرف عن امور البلدة شيئا هكذا كان يوسف وهكذا لو ضربنا في جذور التاريخ لنرى ان ملك مصر ملك مصر انظر ملك مصر الذي اوتي الجاه اوتي السلطان اوتي العتاد اوتي القوة اوتي الجن اوتي التسخير لهذا الشعب المصري لا يعرف عن قصة المسجونين شيء ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللي قطعن ايديهنه وهنا يعجب الملك هل هناك سر انا لا اعرفه وكيف كانت مخابراتي لم تنقل اليه وكيف كان امن دولتي لا ينقلون اليه كيف حدث هذا؟ أردت أن أتحقق أنا بنفسي فيضرب الله تبارك وتعالى في جذور التاريخ ليعلمنا أن هناك أحداثا كثيرة يجب على الحكام ويجب على المحكومين ويجب على من تولى امره الناس أن يعيشون على هذا المستوى يجمع هذا الملك النسوة وانظر إلى الامر العجيب أي نسوة هل هن النساء اللائي يظهرن في التلفاز هل هن النساء؟ لا يشكلن مجالس اجتماعية او اندية اليونين او اندية الماسون لا وانما يجمع نساء وزرائه لانهن اقرب اليه لا يدخل قصر الملك الا من كان قريبا واي قريب قريب جدا جدا كوزير داخليته كرئيس وزرائه كرئيس شرطته كوزير الكهرباء كوزير المالية هؤلاء الذين يدخلون القصور وهؤلاء الذين اذا فلما قال ارجع الى ربك فاسأله ماذا للنسوة كان لذلك حدثا غير حياة هذا الملك ماذا حدث لرعيتي كيف تدار الدفة في رعيتي كيف يسير شعب مصر المقهور وهناك مظلومون داخل السجول فقدر ثم عدل ثم جاءت الامر بالبراءة الكاملة من اجل هذا يريد ان نضرب في جزور التاريخ لنرى ماذا أخبرنا رب العزة جل وعلا؟ ماذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في قضية الحم؟ حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذا لنظر في جذور التاريخ ماذا تسأل الناس؟ وعلى أي شيء تساءل الناس لأن يوسف عليه السلام قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين وإخوته كما عرضنا مختلفون من نسمة للناس بالأم لذلك قالوا أن السبب الوحيد الحقد من هؤلاء الأسباب على يوسف عليه السلام ومعنى الحقد يتجلى في قول الله تبارك وتعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف ثم بعد ذلك قال راءوا وهو الابن الأكبر لا تقتلوه واطرحوه أرضا الله اطرحوه أرضا وجعلها هكذا مبهمة جعلها هكذا نكرة اطرحوه أرضا يعني غيبوه في أي عرض معينه لا يعرف يوسف كيف يرجع الى اهله طفل صغير انفوه في مكان اخر اطرحه ارضاء بعض اهل العلم قالوا لان رأوا كان يعكد النية على ان اخوته ارادوا التخلص منه وهو اراد ان يرجع الى المكان الذي غيبوه فيه فيعود به ليتقرب الى ابيه عن طريق هذه النقطة بالذات قال قائل منهم قال قائل منهم لا تبتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين ثم بعد ذلك إذا بيوسف عليه السلام يباع ويشترى ثم يدخل بعد ذلك إلى بيت عزيز مصر لذلك بعد أن دبروا المؤامرة للتخلص عليه عندما جاءت السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى تلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة ويدخل يوسف عليه السلام أرض مصر ليتربى على ترابها الطيب ليكون بعد ذلك يعين وزيرا وقال الذي اشتراه من مصر وهو وزير داخلية الملك لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخله ولدا وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه إذا فرب العزة أعدى يوسف عليه السلام لرسالة اذا ربنا اخذ يعد يوسف ويعلم يوسف من تويل الاحاديث والله غالب على امره انظر والله غالب على امره معنى ذلك تعطيك خلفية ان هناك مؤامرات داخلية وان هناك مؤامرات جانبية ربما من الخدم على يوسف من هذا هذا العبد الذي ياتي علينا ونحن عندنا خبرة عنه هكذا يقال في القصور الملكية لأن هناك أصحاب وأرباب خبرة يعيشون منهم الطباخ، منهم الخباز، منهم ساك الخمر، منهم المشرف على الجنينية، منهم المشرف. على رجال الحرف والامر منهم ومنهم ومنهم يأتي يوسف ليكون رئيسا لهؤلاء جميعا اذا تربت الحقد في نفوس هؤلاء فالله قال والله غالب على امره أي هذه إرادة الله وهذه مشيئة الله ويتربى يوسف ويكبر امام عيني امرأة العزيز ترود يوسف عليه السلام عن نفسه لماذا لأنها رأت فيه الجمال رأت فيه الشباب رأت فيه الحيوية فهنا يظهر لنا موقف من مواقف المراودة التي يظهر ويتعطل لها الإنسان ويتعرض لها الإنسان سواء كان داعيا أو لو لم يكن داعيا فإذا نظرنا إلى التاريخ نجد كم من الرجالات تعرضوا عن طريق الموساد الإسرائيلي والموساد الإسرائيلي طريقة أن يعرض النساء للرجال حتى يقع الرجال في أحافيل النساء وهنا يضرب لنا ربنا جل وعلا في قوله تعالى وروذته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون رب العزة عز وجل يبين لنا حقيقة هذا الأمر وإذا بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يخرج متهما من هذا القصر لأنه راودته فأبأ طلبته فأبأ فإذا به بعد ذلك يحاول الهروب فأمتكت وحاولت أن تقف عائقا امام خروج يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ارادت ان تقف عائقا امامه لماذا لانها ما زالت متعطشة الى هذا الشباب الذي هو في ريعاني شبابه ليضرب لنا ربنا جل وعلا في جذور التاريخ ليثبت لنا ان هناك من النساء من لهن امرا على الرجال ليثبت لنا في التاريخ الملوك والامراء وقابة العالم اجمعين هناك من النساء من يسيطرن على الرجال وكان ذلك في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما اصدر فرعون مصر أمر اقتلوه فاذا بها آسيا رضي الله تعالى عنها وارضاها ورحمها الله تعالى قالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون انظر الى وهم لا يشعرون تتكرر القضية مع يوسف عليه السلام عند اخوة يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب ورب العزة عز وجل يخبر يوسف عليه السلام فان الله عز وجل سينبئه بامرهم هذا وهم لا يشعرون ومعنى لا يشعرون عندما يلتقون بيوسف حيث جاءت الآية الثامنة والخمتين من سورة يوسف لتبين عندما جاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون وهم لا يشعرون ماذا سيدبر الله في قضائه وفي قدره يوسف عليه السلام تبدأ عليه الموقف الاول موقفه للمهانة والمذلة أما الموقف الثاني عندما أصبح مملوكا في بيت العزيز فبدأت هي تراوده عن نفسه وغلقت الأبواب أي أخذت بالأسباب جميعها ومعنى غلقت الأبواب باب وراء باب وراء باب وراء باب حتى تطمئن هي انظر حتى تطمئن هي لماذا؟ لأن دائما وسيلة الحاكم الخوف والجب هذه وسيلة بينها الله تبارك وتعالى في جذور التاريخ. كيف يمكن لها ان تترك الابواب ويكفي ان تصدر امر لا يقرب احدكم من هذا الباب. انتهت القضية. هذا امر ملكي. هل يجرؤ كائنا من كان ان يتقدم من قصر ملكي? هل يجرؤ? لا يجرؤ. ولكن الجبن يخيم على هؤلاء فاذا بها تغلق بابا وراء باب وراء باب وراء باب لماذا خوف على نفسها خوف على شرفها واين الشرف واين العفة اذا كانت يتراود فتاها عن نفسه لكن انظر اذا ضربنا في جزور التاريخ لنرى كيف رتب الله تبارك وتعالى الضراء لهذا المستهم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها لولا لا أرأى برهان ربي وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأمل أخي الفاضل القرآن الكريم أن تكره تأمل الآيات أن تقف أمامها لا تمر عليها مرة الكرام ولكن عليك أن تتأمل فأنت في شهر القرآن يجب عليك أن تقرأ القرآن بوعي. يجب عليك أن تقرأ القرآن بتأمل إنه من عبادنا المخلصين وهنا استبق الباب أراد يوسف عليه السلام الجري والخروج فجرت هي وراءه وثم قد قميصه من دبر وألف سيدها لدى الباب فهنا يضرب لنا رب العزة عز وجل في جذور التاريخ أن المرأة هي هي ما زالت فيها وحبولة الشيطان وأن المرأة هي هي تضعف أمام الشيطان لذلك يستغلها الشيطان لاستذلال الرجال مهما كانت مكانتهم حاكما أو محكوما وهنا يبرئ الله تبارك وتعالى يوسف ولو مؤقتا ومعنى يبرئه ولو مؤقتا هذه القضية حادثة أمام عيني. عيني الوزير ثم امام عيني ابن عمها ثم يشهد الشاهد بالشهادة البراءة التي تبرئ يوسف لكن برغم هذا بكت برغم هذا اثرت وهنا يصدر القرار كما ظهر قرار امرأة في العون يصدر القرار ما جزاء من اراد باهلك سوء كان يمكن ان تكف عند هذا الحد لكن انظر الى المرسوم الملكي النسائي ما ومن من اراد باهلك سوء الا واختارت هي ان تكون حكما واختارت هي ان تكون قاضيا واختارت هي ليوسف عليه السلام ان لا يموت حتى تتملى بعينيها منه داخل السجن عندما تذهب اليه او ترسل اليه من يراوده حتى يتوب ويرجع اليها الا ان يسجن او عذاب اليم وهنا تطرح لنا القضية لكن الطغاة هم هم لكن البغاة هم هم لا يتغيرون ولا يتبدلون فيضرب لنا ربنا جل وعلا في جزور التاريخ ليثبت لنا من خمسة آلاف عام أن حاكم مصر ما زالت تؤثر عليهم رأى ثم بعد ذلك أصبح الصيط ينتقل من وزير إلى وزير ومن غفير إلى غفير ماذا كانت النتيجة ترج العزيز ترج وزير الداخلية يوسف عليه السلام يوسف أعرض عن هذا لا تتكلم لا تتحدث في هذه البينة رجاء ليس امرا لانه يفأله كيف انت تراني بريلا وقد شهدت علي شاهدا وخرجني من القضية ثم ما زلت تتهمني على هذا تناقل الخبر ثم قال لها في ضاعف استغفري لذنبك انه من كيدكنا ان كيدكنا عظيم ثم بعد ذلك ينتقل يوسف في موقف جديد موقف المؤامرة لدخوله السجن برغم براءته موكف المؤامرة الختيسة التي دبرها هذا الوزير أي وزير الداخلية في ثمن فرعون ليبين لنا أنه كان مغلوبا على أمره أراد ألا يفشى ويفضح سر لدى الملك أي الحاكم الأكبر أراد بهذا فإذا بحاشيته أي حاشية وزير الداخلية اذا بملأ اي مساعدي وزير الداخلية ينظرون الى هذه القضية نظرة تتأمل نظرة تفحص هم يريدون ان يتيطروا على وزير الداخلية هذا الذي كان في زمن هذا الملك في الاسرة الرابع عشر اي فرعونية قالوا افضل شيء ادخله السجن كيف ادخله السجن بلا جره كيف أصدر له أمر اعتقال وهو بريء كيف إنما قضية الظلم هي هي قضية الاعتقالات هي هي اسمح، ماذا حدث نسوة في المدينة بدأت تتناقل الخبر ثم بعد ذلك علمت المرأة أي امرأة العزيز فلما علمت أرادت أن تبرئ نفسها ولكن تبرئ نفسها ووضع نفسها في جريمة الأخرى ما هي الجريمة الأخرى جمعت هؤلاء النسوة زوجات الوزراء زوجات اصحاب السمو زوجات اصحاب المعالي جمعتهن ثم اعطلت لهن متكهة انظر ثم اعطت كل واحدة منهن سكينة لماذا لماذا يصدر القرآن الكريم هذه النقطة بالذات ويشليها تعطيها كل واحدة سكينة معروف لماذا لم تعطيها بالعقة لماذا لم تعطيها شوكة شوكم من العقل لكن اظهرت السكين بالذات دليل الغدر دليل ان هؤلاء النسوة سيقعن في معصية اخرى ما هي عدت المتكأ كل رحدة تمسك سكينة في ايدها ثم قالت اخرج عليهم يوسف عليه السلام فلما خرج امام النسوة انبهرت النسوة جمال غير طبيعي كل امرأة سال لعابها كل امرأة بدأت تفكر في نفسها لا تفكر في امرأة العزيز ولا قصته ولكن بدأت تفكر في نفسها شغفها حب. كل امرأة تمنت يوسف على انصراب هذه قضية اظهرها لنا القرآن الكريم بان هذا ناتج من امر واحد هو الاختلاط سيضرب لنا التاريخ في جذوره ان قضية الاختلاط من اعظم القضايا التي عالجها القرآن الكريم ومن أهم القضايا التي صورها القرآن الكريم في كتابه ليتعرف الناس في جذور التاريخ ماذا يريد ربنا من كل قضية يقع فيها الإنسان؟ وقال نسوا في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه النفس قد الشغف حب إن لا نراها في ضلال مبين ثم بعد ذلك اعدت المتكأ ثم امرته فقال لما ظهرت هذا الامر ماذا كانت النتيجة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه انا اعيش معه ليل نهار ما هو موقفي وهذه لحظات رأيتمهن انتم رأيتمون يوسف لحظات قطعن ايديهن بالسكاكين وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشر اذا ما هو ان لم يكن بشر هذا ملك وهل الملك يتهم في عثته وهل الملك يتهم في عرضه لكن انظر الى المؤامرة الخسيسة كل مرأة تقربت وهذا هو النظام العالمي ان امرأة الملك او امرأة العزيز او امرأة الوزير لابد ان يكون لها مهمة في جزئية معينة حيث يكون اهتمام بزوجها لكل هؤلاء قضايا فاذا بالنسوة اردنا ان يتقربنا الى امرأة الوزير فكل واحدة قالت اتركي ليوسف انا ساتي به مذلولا لابد ان يعتذر اليك انظر الى الجرأة التي بينها لنا رب العزة عز وجل في بداية المؤامرة حيث قالت امرأة العزيز قالت فذلكنا الذي نمتنني فيه ولا الا من يفعل ما امر اذا هي تريد الامر بالفحشاء تريد الامر بالمنكر لا تريد الامر بالمعروف وهكذا قصص الملوك والامراء والقادة لذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعظم ولا لم يفعل ما امر لا يسجن ولا يكون من الطاغين ولا يكون من الطاغين وهنا يضرب ربنا من خلال القصة جميعا ان الله برأ يوسف وبرأ يوسف خمس مرات الشاهد يحتاج إلى شاهدين لكن الله عز وجل جعل خمسة يشهدوا على براءة يوسف لكن برغم هذه البراءة يسجن يوسف أرأيتم ظلما أكبر من هذا الظلم اسمع لشهادة الله سبحانه وتعالى كل أي شيء أكبر شهادة قل الله اسمع إلى شهادة الله إنه من عبادنا المخلصين والمخلص لا شائبة حوله اسمع إلى شهادة الشيطان شهادة إبليل عندما قال بعزتك الأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذه شهادة الشيطان ثم بعد ذلك شهادة النسوة عندما قال ما خطبكم اذا رأى يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء اذا هو بريء ثم بعد ذلك اسمع شهادة المدعية صاحبة التهمة هي التي اغفقت التهمة اليه الله عز وجل يضع البراءة على لسانها الان حصحة الحق أنا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين هل يحتاج بعد ذلك دليل هل يحتاج يوسف بعد ذلك براءة لكن الله يضرب لنا في جذور التاريخ ليقول ان الفراعين لا يعتمدون على امر الله الفراعين لا يرجعون الى حكم الله الفراعين لا يعتمدون على الواقع الحقيقي اسمع ما قاله الله عز وجل يوسف عليه السلام لما بدأت المراودات قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي هذه قضية أنا أسلم أمري إلى الله هذه قضية أنا أفوض أمري إلى الله اسمع ما قال الله في جزول التاريخ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم على زدهم بدا لهم يبدو له أمر أن يحتكل فلان يعتق له بدا له أن يعفو عن يعفو عن بدا له أن يحكم عليه بالإعدام بدا له إذا رب العزة يبين لنا في جزور التاريخ قصصا فيه عبر لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ثم بدا لهم يعني دخل مسجونا برأيه دخل مسجونا بغير تهمة دخل مسجونا بغير جريرة وثم بعد ذلك يتعرض يوسف عليه السلام ويدخل السجن، ولا يخاف يوسف من السجن لانه علم انه في معية الله علم ان الله عز وجل ناصره علم ان الله سبحانه وتعالى مؤيده من اجل هذا اسمع ما قاله الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان الفتى الاول كان رئيس الخبازين الفتى الثاني كان الشيف الخاص بالقصر الملكي رئيس السقار رئيس الجرسونات دخل مع يوسف عليه السلام وهنا يعطي لك ربنا سبحانه وتعالى أن في السجن مظليل وكان من مظلوم حاوته جدران السجون ولكن الله عز وجل يخبر الطغاة جميعا ان الله عز وجل سينصر رسله وان الله سيؤيد الدعاء الذين يدعون الى الله بحق وهنا بدأت الرسالة تظهر على يوسف عليه السلام رئيس السقاء ورئيس الخبازين سكن رجلا عقليا قادما على مواجهة الصعاب اذا بهم يدخلون في تهمة لقتل الملك والمتهم بريء حتى تثبت ادانته اتهموا في قتل الملك فهذا الساقي قيل بانه وضع له ثم في شرابه وان الخباز وضع له ثم في خبزه فادخل السجن حتى يتم التحقيق هذا امر معقول لكن يوسف ما دخل السجن وما حقك معه فماذا كانت القضية؟ ضرب الله عز وجل لنا نموذجا فيها ودخل معه السجن فتياه قال احد مماء اني اراني اعصر خمر وقال الاخر اني اراني احمل فوق راتي خبزا تأصل الطير منه نبينا بتأويله اننا راك من المحسنين وهنا ينتهز يوسف عليه السلام فرصة الانتباه ومعنى فرصة الانتباه الناس مشغولون الذين يجلسون في السجون لا يجلسون فرادا وإنما يجلسون جماعات من مختلف الجرائم يجلسون مع بعضهم جماعات جماعات سواء في زماننا أو في غير زماننا انتهى يوسف عليه السلام أن العيون متعلقة عليه والعيون متعلقة على يوسف ضيف جديد سجين جديد والسجين الجديد من عادة المسجونين ان يحتفل به ويبدأوا في الأسئلة ما هي قضيته ما هي مشكلتك تعرف مين تعلمت على ايد مين قصتك ايه حكيتك ايه رئيسك مين اميرك مين تبدأ هذه الأسئلة تتعرض يوسف عليه السلام ما ترك لهم فرصة في هذا الامر وانما مجرد ان طلب الرؤية سألوا طبعا نشوف ايه دجاج ده هذا الذي سيؤول لنا رؤية سيعبر الرؤية فانتفقت الانظار الى يوسف عليه السلام فتحول الى داعية الى الله عز وجل ليبين للاقوام جميعا ان الانسان يجب ان ينتهز الفرص وانتهاز الفرص حتى في السجن لابد ان تنتهز الفرص لتعلم تقول اعلم المسجونين نعم تعلم المسجونين لان المسجونين اصحاب ارائن واصحاب اهوائن واصحاب افكار جماعة اسلامية جماعة الجهاد تكفر وهجرة اخوى المسلمين انصر صلة جمعية شرعية جماعة التوقف وتبين افكار متباينة وجب على الداعي الذي يعلم طريقه الى الله ان يجمع هذه الافكار لذلك يضرب لنا ربنا في جزور التاريخ ان الدعاء اذا دخلوا السجون وجب عليهم ان لا يختموا امره مش قولنا مسجون انا حال بعد كده لا علم وهكذا يخبرنا رب العزة عز وجل قال يوسف لا يأتيكم طعام ترتقانه إلا نبأتكم بتأويله فكل ينتظر ماذا يقول بدأ هو في تبريغ الدعوة فقال سبحانه وتعالى ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإصحاب ويعقوب ما كان لنا اذا ظهرت الدعوة ما كان لنا اي اصحاب الدعوات ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يستج فتعلقت الانظار يا صاحب يستج كل المسجونين ينتظرون ماذا سيقول يوسف فاذا به يضع قاعدة التوحيد الذي هي اساس الدعوة الى الله عز وجل يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القحار هل فرعون هذا الذي قال ما اريكم الا ما ارى هل فرعون هذا الذي قال اليس لي ملك مصر وهذه الامهار تجري من تحتي هل فرعون هذا الذي بين لهم ان ربكم الاعلى هل هو وغير هامان قارون غيرهم ارباب متفرقون خي ام الله الواحد القهار توحيد الألوهية توحيد الربوضية توحيد الاسماء والصفات بدأ يوسف عليه السلام ليبلغ هذا الامر ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم سميتم الهتكم وانتم سميتم معبوذيكم انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله بدأ يبين ان القضية ان الحكم الا لله وكأنه يقول ما دخلت هنا الا لتغييب السريعة وكأنه يقول ما جئت معكم هنا الا لان حكم الله غيت فاستهمت بلا جريرة برغم براءتي وبرغم ان سيدي ربي مولاي يعلم اني بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب لذلك وضع القضية وهي قضية الحاكمية ان الحكم الا لله امره اذا لا يطاع الا امر الله. اما اوامر الامر ان كانت في معصية لله فلا طاعة لهم لقول النبي صلى الله عليه وآل وسلم ولبيان أوامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهنا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن يوسف مكث في السجن سنوات سواله وجاء الملك ورأى رؤيا، والرؤية متعلقة بشعب مصر الرؤية متعلقة باقتصاد مصر الرؤية متعلقة بوزارة الاقتصاد فاذا بالملك يريد تأويل هذه الرؤية اذا بالملك يرى هذه الرؤية وقال الملك اني ارى سبع بقرة سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا يا وزراء يا كباراء يا مفتون يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون يضرب ربنا في جذور التاريخ ان هؤلاء الحسالة الذين هم يجتمعون حول الملك هؤلاء الرعاع الذين يجتمعون حول الامير ما هم الا مجموعة من الغوغاء مجموعة من الجهلة مجموعة من المنتفعين بالحصانة التي تحصنهم بان يكونوا بجوار هذا الملك ماذا قالوا هو يقول يا ايها الملأ قالوا بعد اجتماعه بمجلس الوزراء وبعد اجتماعه في لمجلس الشورى وبعد اجتماعي لخاصة الخاصة قالوا اضغاثوا احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين تسألنا ليه واحنا نفهم حاجة سبحان الله انتم وزرائي وما تفهموش حاجة انتم وكلائي وما تعرفوش حاجة انتم اصحاب مشورتي وتفتونني خطأ قالوا اضغاثوا احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لذلك بدأ بعد ذلك الذي نجا من السجن وهو الساقي عندما قال له يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك اذكرني عند سيدك فأنساه الشيطان ذكر ربه فكان قضاء الله وقدره ولبث في السجن بضع سنين اي سبع سنين تذكر يا مولاي نعم سيد الرئيس نعم أنا أستطيع أن آتي من يؤول لك هذه الرؤية من؟ قال يوسف قال ومن يوسف؟ ومن يوسف؟ مولاي أنت لا تعرفه؟ نعم هذا يوسف رجل صفته وصفته وصفته وصفته, وصفته. عظيم على هذا عمر كتابي يخرج يوسف فورا سبحان وهذا قمة الغباء رجل دخل السجن بتهمه وفورا يخرج من السجن ما يمكن هو هذا الرجل كان يدبر لقتلك بربما كان يدبر لاغتيالك لكن الغضاء يحيم على هؤلاء الفراعين لماذا؟ لأن الملأ خيموا على هذا القائد ولأن الملأ خيموا على هذا الملك اسمع ما قاله الله وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أرسلون روح فخرج من الشرقية إلى لمن ليذهب بأمر الملكي حتى يخرج يوسف فلما أول يوسف له الرؤية انظر إلى تأويل الرؤية نظر الله تبارك وتعالى ليثبت لنا نقطة مهمة جدا هو رأي رؤية فيها جزئيتين لكنه لما أول الرؤية أولها بثلاثة أجزاء ما معنى هذا بيخرف بيأتي بكلام من عنده اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى يوسف أيها الصديق وعفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر واخرى يا ابتال لعلي أرجع إلى الناس والناس هنا الحكام الناس هنا الملأ أنا حبرأك لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دابا دا فما حصدتم فضروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي بعد ذلك عام انظر هو الأول رأى سبع بقرات ثمن يأكلهن سبع عجاب هذه قضية وسبع صنبلات خضر وآخر يابسات هذه قضية فإذا به يؤول أن السبع صنبلات خضر معناها يجيء على مصر سبع سنين خير تحصلون من الزراعة ما تشاءون تحصلون وارض مصر من احسن بقع العالم زراعة تزرعون سبع سنين داء باء داء باء متواصل لكن انظر الى الان ماذا نزرع تركنا القط تركنا القمح تركنا القصب وبدأنا نزرع في ايه طفاح وموز واسكالوب ولا معرفش ايه حاجات كثيرة من هذا يقول الله تبارك وتعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم تنفضروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع سنين قحط سبع سنين تشحط سبع سنين تأتي على البلد لا تجدون فيها خير هذا الأمر خاف الملك عمل هو حيثبت ملكه بإيه إذا كان هو مثبت ملكه أصلا بالزراع طب انتهت الزراعة هو مثبت ملكه بالصناعة طب انتهت الصناعة عشان ما فيش زراعة طب انتبت ملكه بايه لابد ان يستدين فجاءت قضية الدين لابد ان يفكر كيف سيستدين ومن من سيستدين وكيف يبيع عرشه ليستدين او كيف يحافظ على عرشه ليستدين وهنا لفت نظر الملك اذا هذا الرجل عنده حصافة هذا الرجل هو ممتاز هذا الرجل عنده سياسة ومعنى سياسة لا نستطيع أن نفصل الدين عن السياسة لا عنده سياسة وعنده كياسة على هذا بدأ يحول يوسف عليه السلام القضية فيقول ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، قال اتوني به طلعوا طلعوا افرجوا عنه نعم يخرج مع التائبين نعم يخرج مع التائبين قال لا مش خارج. مش خارج امر على غير العام ازاي يصدر عليك العفو هو يقول لا قال له لا انا دخلت متهمة لابد ان اخرج بريئة لذلك قال فلما جاءه الرسول اي رسول الملك قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النصوة التي قطعنا ايديهم ان ربي اي ان سيدي وزير الداخلية يعلم ما هي مهمتي ان ربي اي سيدي ان ربي بكيدهن عليم ربي اي سيدي عارف كيد النساء فعلوا ايه فاذا بالملك يصدر امره ليجتمع النسوة ثم بعد ذلك يسألهم نعم قال ما خصبكنا اذا راوتنا يوسف عن نفسه قلنا عاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حصل حق سبحان الله من اجبرها على الاعتراف هنا يعطينا التاريخ واذا اردت ان تضرب في جذور التاريخ فاعرف ما بين السطور الملك عندما علم ان يوسف بريء وجمع النسوة والنسوة اعطينا الملك ضوءا اخضر النسوة سببا في دخول يوسف السجن اعطينا الملك ضوءا اخضر عند يوسف بري. وهنا اذا التهمة بدأت تضييق حول امرأة العزيز النسوة اللي يتكلمنا في المدينة برقنا يوسف قلنا حاشا لله اذا النسوة يتعلمنا الكهانة النسوة يتعلمنا اساليب الموساد ان النساء يتقربنا الى الحكم الى الطبقة الحاكمة ليه لانهم يعرفون ان زمام الامر في ايدة طبق الحاكمة وحتة واحد زي المسجن ده يوسف ايه ثم احنا نقول كلمة البراءة ويبقى لنا يد عند الملك الملك قال فعلا انا سألت زوجة فلان وفلان وفلان اعطوني البراء ففاطلت امرأة العزيز لهذه وعرفت ان يدا ستقدم الى الملك فقالت من بابي او لا بيدي لا بيدي عم. انا اعترف الان حصل الحق انا رعوته عن نفسي نعم وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغير هذه كلمة معجزة ذلك ليعلم من قائل هذه المقولة احد امريك اما ان يقول قائل هذه المقولة يوسف ذلك ليعلم سيدي اني لم اخنه بالغيب اي في حال خروجه للصيد عندما غلقت علي الابواب ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب ويمكن ان هذه المقولة قالتها امرأة العزيز ويوسف في السجر ذلك ليعلم اني لم اخنه يعني لم اختار عليه في حضرته او في غيبته الآن حط, حط الحق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين لذلك صدرت البراءه وليست المتوبة أي براءه وليس العفو أي براءه فقال الملك ائتوني به استخلصوا لنفسي فلما كلمه اي خرج يوسف عليه السلام واصبح مقربا من ملك مصر قال انك اليوم لدينا مكين امين فاذا به يقول يوسف انا اعرف ان مصر ستكع في شراك هذا الشراك هي مدة القحط اجعلني وزيرا للخزانة فقال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم لذلك أجاب الله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ثم بعد ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قضية أخرى هذه القضية الأخرى هي قضية الحاكم الذي يستطيع أن يسجن كل بريء قضية الحاكم في مكبوره وفي استطاعته حتى لما تولى يوسف الحكم دبر مؤامرة على ان يأخذ اخاه في دين الملك ومعنى دبر مؤامرة ان يوسف عليه السلام ارشد على الشرطة عنده ارشد انه ارشد العسل اني اريد فلان اريد فلان هذه قضية يتقرب بها الناس الى الحكام هذه قضية يبينها ربنا في جزور التاريخ لنعلم أن القضية واضحة من أوسع أبوابها أنت تريد فلان نعم من هذا فلان بن يمين بن يمين سه انظر إلى أي قاض أو أي حاكم لو أن قائدا من القوات دخلت قسما من الأكسام ثم قال القاضي أو المأمور أو غيره أنا أريد فلان أبو مين يتقرب إلى المأمور ويبسته حالا خمس تهم تتلفأ تهمة حشيش تهمة شم تهمة صديق أمن دولة تهمة التطرف أبو بي إن يتقرب إلى هذا بالتهم لذلك يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى في جزور التاريخ فيبين بأنهم دخلوا على يوسف عليه السلام وإذا بهم بعد ذلك يطلبون الميرة أي يطلبون الدعوة ويطلبون شراءه الأطعمة لأنهم كانوا في فقر فإذا به قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا تأمل يا أيها العزيز أنت رجل صاحب عزة وأنت رجل صاحب جاه بيمين هذا طفل صغير هذا شاب نفسه في مقتبل العمر، تحرم أبوه منه ليه تحرم أم منه يا أيها العزيز عزتك قوتك جبروتك تحرم طفل من أبويه تعتقل قال لزينا اعتقل خذ أحدنا مكانه احنا كبار انظر إلى جذور التاريخ وهي تضرب النماذج عندما يقول رب العزة قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله هو اللي أنا أعوزه هو بعينه طب انتم ذهبتم تبحثون عن رجل فلم تجدوا تاخد أقول ايه ذهبتم عن رجل تبحثون عنه فلم تجدوا تاخد أمه ليه ليه ويوسف عليه السلام قال معاذ الله لا يمكن صاحب الجرة بجرته وصاحب الجريمة بجريمته معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده وانا اذا لظالمون فعلى هذا اخذ اخاه ثم اعترف له اني انا اخوك والجريم عندما قال لفتيانه انا اريد فلان فوضع صواع الملك في رحله ثم بعد ذلك اذن مؤذن بالتهمة ايتها العير. انكم يتارقون. وما اكثر التعم التي تلفظ قالوا ما جئنا لنسرق. واسأل القرية التي كنا فيها. والعير نحن ما سرقنا ولكن هكذا كان قدر الله تبارك وتعالى حتى جمع يوسف مع بن يمين. ثم بعد ذلك رجعوا الى ابيهم. وارسل يوسف عليه السلام قميصه الى ابيهم. فارتد بصيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقالت خلو مصر ان شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بإذا خرجني من السجن وجاء بكم من البادوة بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي يطيف لما يشاء إنه, علي إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك يعلم أن الإنسان إذا من الله عليه بنعمة لابد أن يتقدم لها بالشكر أي نعمة من النعم لابد أن يتقدم لها بالشكر رب قبعتي من الملك وعلمتني من توري الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة الولاء والبراء ما هو المطلوب توصني مسلمة والحقني بالصالحين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوصنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يبعثنا مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا أقول قولي هذا وأستغفر الله الوحيد.